إنما توعدون لواقع واقع توعدون لا واقع فإذا نجوم طمست فإذا نجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وإلؤي يوم إذل المكذبين وإلؤي يوم إذل نهلك الأولين؟ ألم تهلك الأولين؟ ثم نتبعهم الآخرين. ثم نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل بالمجريين. كذلك نفعل بالمجرمين. ويلو يومئذ للمكذبين. ويلو يومئذ للمكذبين. كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك نفعل بالمجرمين. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مهين أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنَأْمَلُ قَادِرُونَ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا احيا او واموات احيا وجعلنا فيها رواسي شامخات وجعلنا فيها رواسي شامخات وَأَسْقَيْنَاكُم مَا أَنْفُرَاتَ وَأَسْقَيْنَاكُم مَا أَنْفُرَاتَ وَإِلَىٰهِ يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ وَإِلَىٰهِ يَوْمَ إن طلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن طلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب طلقوا إلى ظلم ذي ثلاثة شعاب لا فليل ولا يغني من اللهب لا فليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشر كالقصب انها ترمي بشرر كالقصد كانه جماله صفر كانه جماله صفر ويل يوم اذل للمكذبين ويل يوم اذل للمكذبين هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون ولا, ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويلو يوم إذل وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدٌ فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون وفواكها مما يشتهون كلوا وشربوا هنيئا كلوا وشربوا هنيئا هني بما كنتم تعملون؟ هني أم بما كنتم تعملون؟ إنك ذلك نجزي المحسنين. إنك ذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون قلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون وَيْلٌ يومئذ, يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا أَقِيلَ لَهُ مُرْكَعٌ لَا يَرْكَعُونَ وَإِذَا أَقِيلَ لَهُ مُرْكَعٌ لَا يَرْكَعُونَ ويل يوم اذل للمكذبين ويل يوم اذل للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون